لا عالق القرآن. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.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 قد جاءتكم موعظة من ربكم قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة وهدى ورحمة للمؤمنين قل بخف وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُم مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ قُلْ أَرَأَيْتُم مَا حراما وحلالا قل الله اذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على لكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شان وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم, إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه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 عمت عليهم غير المنضو ب عليهم والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كف ما يعلم ما تفعلون، ولا تكونوا بالذي نقضت غزلها من بعد قوة أنك تتخذون أيمانكم دخلا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن إن هي أربعة منهم إنما يبلوك الله به لكم يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كنتم فِيهِ تختلفون وَلَوْ شاء لكي يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا عما كنتم تعملون